Walekay بس up the aywa basic, come lip to fart my sleep when I'm down and from lift over his deal Communket Mesa have been put, no seal, but it's a gory Pulmas or a فانا نفلل من دون أصوات إذا عاش فتش تشحير تعريس واسلاح فنقب بالصوت وأصوات الناس توصل أسرع يوم ما تنعيس <تصفيق> وحصوتنا على بأمير والصوت يا عمي ميير في الشام يا كل مرة دوسلك راح تسوسلك رغم الأحواء مالك هيك قاعد زي القاعد نص الأسمة ومهز لك هزة وهجوم هجمة مرتدة خشو اسمع لك بلغنا مبركب تسمع لك جود الهيب من ناصري القدس خليل ما مرتدت كيكة تسعين وخريتها تخبط تجي بالقائم عشرنا مليح وشفنا الوسخية اللهم إني لك صائم على كل شي بعين شنة أخرية فعلم إن الرد قادم وقعدوا انت رايبة طناطر ميلكتو هتكعد بتلاطم ميلكتو هتكعد كعد ولو قدو ولو انسرتو برجع بتكركي وراح تكركي احنا عملنا وانت احترتو وبعد عنا ولادي اللذينا قلوبنا صلبة ومدينة مكني قلوبنا يا ورد ودمغنا شغل مكينا May I like زي Ayad Zayel Ayad Nussel Asmith, um his zilla khasi, oh show hajj me more tedi. Hash smile flambar kept Húsz öt meg a belájnom, éh darzilzár. Sátrij méter, éh darz fózmarmon, vala ömrömnek